اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموها الهاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون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 قلوبهم لا هي تن قلوبهم وأسر نج والذين ولم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون السحر أفتتون السحر وأنتم تبصرون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 ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأيجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة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 لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى حتى جعلناهم حصيدا خامدين وكم خصمنا من قريه كانت ظالمه وان بَعْدَهَا بعدها قوما آخرين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 بَلْ لَعَذِّفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا اتخذ ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وما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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون سبحانه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 وقالوا اتخي الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما قلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أَوَلَمْ ير الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كانتا رتقا قَنْسَ وجعلنا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل سيف لكن يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك القلد أفإن ميت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونذلوكم بالشر والخير فتنة والاينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا الَّذِي الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل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 ظهورهم ولا ولاهم ينصرون بل تأتيهم ضرطة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها.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 بل تأتيهم ضغة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. بل تأتيهم ضغة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. هلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعناها اولائي واابا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ افلا يرون اننا نتي الارض نقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي قل إنما لا ينفركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أَن تولوا مدبرين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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنَأْمِلَتَيْنِ وَكُلَّهُمَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 إنهم كانوا قوم سوء ساسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إِذْ نَادَاهُ رَبَّهُ أَنِّي مَسْتَنِي الضُّرَ وَأَن أنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر، وآتيناه أهله ومسلم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَلَنُّنُّ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ لَنَّا عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْنَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي سِرًّا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصر الذين, الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين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 لهم فيها زفير وكل فيها قالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم إن الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها انَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسًا لَّا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا مَشْتَاهَةٌ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر, الأكبر وتتلقاهم الملائكتها هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضوي السماء فطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نضوي سماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ وَإِن أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَم بَعِيدٌ